أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها فَلَا تَكُفِي مِلْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَا آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غيرما لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لقضي بينهم وإنهم لفي شك بي لَن كُن لَّمَّا يُو۟فِّىٓ ءَامَنَهُم رَّبُّكَ أَمَّا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَمْنُونَ خَبِير Tanqi câ ma o mil tanò Ta va kan la tann cour in no وَإِنْ أَنْتَ إِلَّا كَنُوءَ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَانْتَصِمْ فتمسكم النار وما لكم wao quim s'ola tant con lo feina li wa إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِرْنَا السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ وَصَيْرِينَ Allah <الله> لا <أنا> يضيع أجر المحسنين <فعلو> anil fasadi fil ard tham ba allzi na zalam ma Cal eu go le calò vi go meuu a O la usà, o Rab, bocale إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّت كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ الْجَنَّةَ مِنَ وَ I